والله ما لسال إلي سلتودي لو تعرفوا حالي كنت ت Laureus والله ما لسال إلي سلتودي لو تعرفوا حالي كنت ت Laureus وخشاة الأميلي بالله ما لسالي والله من سلیم، والله من سلیم، والله وأنت أصدا عني ولما عادك ضرتي بك هأضحك وسماكم كنت أصدا عني ولما عادك نارتي لو تعرفوا حالي كنت واسوني لو تعرفوا حالي والله ما نسامي والله ما والله ما والله گول تو یار تو فول الحبي حبيت في خ فول الحبي ص في خ حبيت الحبي ز دل والله من نساني والله والله بنساني والله <متصفيق> مهما الدليل كثر، أحبكم أكثر. مهما الدليل كثر، أحبكم أكثر. لو تعرف حالك كنت سواتوني، والله ما نسي، والله ما نسي. بی